كل حدا بيسمع يلي بدو يسمع. بيشاع غلط غيره غلطه ما بيرشاع. كتير نحكم عن الناس من برا ما بنعرف عنهن شي بالمرة. أو عشان أو من تصرف بلحظة ضعف كل من بحاله كل نفس بحاله حرام. شي حدا مرة عنا كلمي ما بتجايبنا ما اللي عملنا نحن حدا تيسامحنا ما Own it الحدن منا عنده قوة وعنده ضعف بيتحكم فينا لما يحكم شي ظرف من فكر انه بالنظر بنعرف من حلله من زيده من قلف نحكي وما بنفكر شو من سبب ازان نحكم بالظلم والظلم بيخو إذا إذا شي حدا مره قال عنا كلمة ما بتعجب مم تقبل إلا الإشي اللي بدنا ونخفر غلطة عملنا نحنا وما مننطر حدا هذا يسبب